لي بعض أصدقاء إيه يفعلون اورادا بالليل لتسخير الجن لخدمتهم في العلاج طبعا هذا كلام باطل ولا يجوز والجن لا يسخر إلا إذا أشرك المسخر له بالله عز وجل شيء معروف